وَيَمَنَ لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا وَيَمَنَ لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِ الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر حسنًا ما كثين فيه أبدًا ما كثين فيه أبدًا وينذر الذين قالوا تخذ الله ولدا وينذر الذين قالوا تخذ الله ولدا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 كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا فلعلك باخ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 احسنا وعمل واننا لراجعون ما عليها صعيدا جرز واننا لراجعون ما عليها صعيدا جرز ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا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 فبعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصل ماذا بثوا أمذا؟ ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصل ماذا بثوا أمذا؟ نحن نقص عليك نبأهم بالحق.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 يَتَّقُونَ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Bakalu, Rabbu Naa Rabbu Semaat, wal-Ardi, lannadhu wa min لقد قلنا إذا شططا, شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لو لا يأتون عليهم بسلطان بين، لو لا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم من من افترى على الله كذبا؟ فمن أظلم من واعلموا هكذبا واذا اعتزلتم وما يعبدون الا الله فانو الى الكهف انشر لكم ربكم من رحمته واذا اعتزلتم وما يعبدون الا الله فانو الى الكهف انشرح لكم ربكم من رحمته فؤ الى الكهف انشرح لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفه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 Kurigum datu Semar, wahum fi fajat. Men. Zalik min ayat Allah. Zalik min ayat Allah. Maa yahdi Allah, fahu al ومن يضلل, وَمَنْ يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وَتَحْسَبُهُمْ ايقاظا وَهُمْ رقود وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وكلبهم باصق ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرار ولم ليت منهم رعب. لو طلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولم لأت منهم رضا وكذالك بعثناهم ليتساءلو بينهم وكذالك بعثناهم ليتساءلو بينهم قال قائل منهم كم لبثتم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 قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بولقكم هذه إلى المدينة فلينظر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 تلقف ولا يشيعن لكم أحدا. إنهم إياهم إن يظهرون عليكم يرجمونكم أو يعيدونكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. إنهم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 إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا إنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب فيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم ريما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم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 فلا تمار فيهم إلا مِرَاءً مراء وَلا ولا مِنْهُمْ فيهم منهم أحدا فلا تمار فيهم إلا مراء ولا تقولن لشيء إنني فاعل ذلك غدا. ولا تقولن لشيء إنني فاعل ذلك غدا. إلا أن يشاء الله. إلا قل ربك اذا نسيت وذك ربك اذا نسيت وقل لا ساء ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشد وقل لا ساء يهديني ربي من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وزدادوا تسعة. ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وزدادوا تسعة. قل لله أعلم بما لبثوا. قل لله أعلم بما لبثوا. له غيب السماوات والأرض له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع أبصر به وأسمع ما لهم من دونه مولى من ولا يشرك في حكمه أحدا ما له يرك في حكمه احد وثل ما اوحي اليك من كتاب ربك كلام بدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا وثل ما اوحي اليك من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 والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تعض عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من أوفنا قلبه عن ذكرنا واتبعه وهو وكان أمره فرطا. ولا تطع من أوفنا الحق من ربكم. وقول الحق فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرَ فَمَن شَاءَ فليؤمن إنا اعتذنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها إنا اعتذنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإي يستغيث يغاث بما إنك المهلي يشوي الوجوه وَيَسْتَغِفِرُ يُغْفَرُ بِمَا إِن كُنْتَ الْمُهْمِلَ يَشْوِي الْوُجُوهُ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا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 ولئك لهم جنات وعدين تجري من تحتهم الأنها ويحلون فيها من أساور. أولئك لهم جنات وعدين تجري من تحتهم الأنها ويحلون فيها من أساور. يحلون فيها من أساير من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق. وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقِ مُتَكِئِنَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقِ كين فيها على الأراء نعم الثواب وحسن مرتفقا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 قَفَفْنَا هُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَهْرَةٍ إِلَّا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَارًا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 أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن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 إلى ربي لأجد نخير منها قال ذا قال له صاحبه وهو ويحاوره أكفرت بالذي خلقت قال له صاحبه وهو ويحاوره أكفرت بالذي خلقت أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلاً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 هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَوْلَا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 السماء فتصبح صائداً زلقاً أو يصبح ما أُها غوراً فلن تستطيع له طلباً أو يصبح ما غوراً فلن تستطيع له طلباً وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أمفق فيها وهي فيها وهي خاوية.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 ويقول يا, ليتني لم أشرك بربي أحدا ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا صُنُهُ إِنْ عُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقُّ هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقُّ هُوَ الْغَيْرُ ثَوَابًا وَخَيْرُ عُقْبًا وَخَيْرُ ثَوَابًا وَخَيْرُ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَأَخْتَلَقْتُ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَهَا شِمَامًا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أَنزَلْنَاهُ مِنَ telah beri nafas bumi, fakhabah Shima, fakhabah Shima terdoroh hujah, fakhabah Shima terdoroh hujah. Wakan Allah pada kuli Shaimu kuthirah, Wakan Allah pada kuli Shaimu kuthirah. والبنون زينة الحياة الدنيا والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير امل والباقيات الصالحات خير عند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 33. ويقولون يا ويلتنا ما لها الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها 34. ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا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 للظالمين بدلا ما أشهد 117. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عبدا 118. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم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 ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولقد صرفنا, ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وكان الإنسان أكثر وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين وما منع الناس أن يؤمنوا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 فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه في آذانهم وقرا إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي وَاِن تَدْعُهُمْ اِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا اِذًا ابَدًا وَاِن تَدْعُهُمْ اِلَى الضَّلَالَةِ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَرَبُّكَ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 119. حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا 110. وإذ قال موسى لفتاه لا أمرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فت تاخذ سبيله في البحر سربا فلما بلغ ما بينهما نسيا حوتهما فتاخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداء انا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب فَلَمَّا جَاوَزَ قَوْلُنَا لِنَتَّهِهُ آتِنَا غَدَاءَ إِنَّ عَلَاقَةً نُسِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبٌ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ أَن أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي الحوت فإني نسيت الحوت وما أنسيه إلا الشيطان أن أذكره. فإني نسيت الحوت وما أنسيه إلا الشيطان أن أذكره. واتخذ سبيله في البحر عجبًا. تاخذ سبيلهم في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغى قال ذلك ما كنا نبغى ارتدى على اثارهما قصصا ارتدى على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 قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدًا. قال له موسى هل أتبعك على أن قال إنك لن تستطيع معى صبرًا. قال ta -da. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال ستجدني. يا الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرٌ فَأَنْطَلَقَ حَتَّى إِذَا رَكِبَ فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا. قال أخرق تهال تورق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال أخرق تهال تورق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقول إنك لن تستطيع معي صبرا قال ألم أقول إنك لن معي صبرا قال لا تآخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا قال لا تآخذني لا نسيت ولا ترهقني من أمر عسر. فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس. انطلق حتى إذا لقي غلاما. فقتلهم قال اِقْتَلَتْ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ قَاتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا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 لا تطيعن يا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا قد بلغت من لدني وزرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما فأبى أن يضيفهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه أن فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه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 لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة واقرب رحمه وان المدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وان المدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما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 وما فعلته, وما فعلته عن أمري ذلك تاويل ما لم تستطع ما لم تستطع عليه صبرا وَيَسْأَلُونَكَ عن ذِي الْقَرْنَيْنِ قل سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا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 أتى إذا بلغ مرّب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوم.أتى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 وَأَمَّاٍ من أَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ الْحُسْنَ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا وَأَمَّاٍ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ الْحُسْنَ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا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 حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما دُونِهِمَا لا يكادون يفقهون قولا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 وَتِنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا آتُونِي زُبُرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَا انفُخُوا آتُونِي حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَا انفُخُوا حتى حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فمستطعوا أن يظهروه ومستطعوه له نقبة. فمستطعوا أن يظهروه ومستطعوه له نقبة. قال هذا رحمة من ربي. قال هذا رحمة من ربي. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا فإذا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا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 خذوا عبادي من دون أولياء، إن أعتدنا جهنم للكافرين نزلا.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 ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي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 قاليدين فيها لا يبغون عنها حي